له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آلست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيافِ ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغٌّ فقولَ له قولَ لعله يتذكر أو يخشى لا تخاف يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَيِّ يُحْشَرَ النَّاسُ بُحَاء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 فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى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 قالوا لنُسِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ البينات والذي فَطَرَنَا فاقض مَا أن إِنَّمَا تقضي هذه الحياة الدنيا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 انَّ الَّذِينَ قَدْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عُلَا دَانِيَاتٌ عَدْنًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ أُمَنْتَكَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا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 إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فرقت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قولي قَالَ فَمَا خطبك يَا سَامِرِي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ نُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي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 اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 وَمِنْ أَنَا إِلَّا يَلِفَ سَبْحُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لعلك تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَى مَا مَتَعْنَاهِيهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ